في جنات النعيم ثلة من الاولين وقليل من الاخرين على سرر نوضون متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون اكواب وباريق وكاس من نعيم لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهه مما يتخيرون ولحم طير ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأنفال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لهوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّنضُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ 129. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين 121-ثلة من الأولين 122-وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحموم لا بارد ولا كريم فكانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون اذا متنا وكمنا ترابا وعظاما الا اننا مدعوسون هوا آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم نعلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون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 وننشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم النشاه الاولى فلولا تذكرون افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون 116. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم المزن أن نحن المزنون لو نشاء جعلناه أجاجا جعلناه أجاجا فلو تشكرون أفرأيتم النار التي ترون شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع نجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رب الْعَالَمِينَ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 ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين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 111. ونزل من حميم 112. وتصلية جحيم 113. إن هذا لهو حق اليقين فسبح اسم ربك العظيم